بوك تو چهشوتي ستة وستون ستة ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد آمي آمار انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي عمي amar انا لا أجد مفتاحي انا لا أجد مفتاحي عمي amar ticket انا لا اجد تذكره سفري انا لا أجد تذكره سفري تومي تومار كاف الخاص بك انت كا الخاص بك تومي تومار چابي هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك তুমি তোমার টিকিট খুঁজে পেয়েছ হেলহ তুমি জানো ওর চাবি কোথায় هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ تمي جانو كور تيكيت كوتاي؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ شي تار هي ها الخاص بها তার টাকা চুরি হয়ে গেছে এবং তার ক্রেডিট কার্ডও চুরি হয়ে গেছে আমরা আমাদের نحن نا الخاص بنا نا الخاص بنا আমাদের دا جدنا مريض আমাদের ঠাকুরমা দিদা সুস্থ আছেন جدتنا بعافيه جدتنا بعافيه <تصفيق> تمرا الخاص بكم بكم الخاص بكم <تصفيق> তোমাদের বাবা কোথায় আবুকুম ইয়া অচারা তোমাদের মা কোথায় এই না উম্মুকুম ইয়া অতফাল এই না উম্মুকুম भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन कर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट